الفرق في أنظارنا بعيد بين معنى أنا و نحن وبين هو و هم، فالذي يشغلنا هو هذه الأنا و النحن، اللتان لا تعنيان أكثر من الأسرة وحدودها، وأما هو و هم اللتان تمتدان لتشمل أبناء الوطن جميعا، فما تزالان في أوهامنا تدلان على ما يشبه الأشباح التي لا يؤذيها التجويع والتعذيب. ولا تكون اراده التغير قد نالت من حياتنا قيدا ملته اذا لم تنقل مواضع الزهوي فبدل ان يزهل المرء بنفسه لانه ليس مضطرا للخضوع للقانون كما يخضع له عامه السواد يزهل المرء بنفسه بقدر ما هو خاضع لقانون الدوله سواء جاء خضوعه هذا علانيه امام الملئ او سرا في الخفاء فنحن بحكم التقليد الاجتماعي الذي ورثناه ما نزال نعلي من مكانه الذين لا تسري عليهم القوانين سريانها على الجماهير فاذا قيل مثلا يكون اللحم بمقدار ويكون السكر والزيت بمقدار راى صاحب المكانة الاجتماعية قد ملأ داره ودار اقربائه واصدقائه لحما وسكرا وزيتا لانه لا يكون صاحب جاه بحكم التقليد الا اذا كان في وسعه الافلات من حكم القانون الاراده هي نفسها اراده التغيير ولا يكون التغيير لمجرد تبديل وضع بوضع بغير قيود ولا شروط بل يكون تبديل وضع اعلى بوضع ادنى ومقياس التفاوت في العلو انما يقاس بعدد المواطنين الذين يلتفون بالوضع الجديد المهم في اراده التغيير ان نعرف ماذا نغير من حياتنا كيف نغيره والذي نريد له ان يتغير هو القيم التي نقيس بها اوجه الحياه وكيفيه تغييرها هي ان نختار لكل موقف معيارا من شانه ان يحقق اكبر نفع وقوه وكرامه واستناره وامن لاكبر عدد من ابناء الشعب